أقترب من ألف جسر متحرك با طريق تنتهي إلى رصيف أو حافة نهر جيم ميناء أعيد أقترب من ألف جسر متحرك با طريق تنتهي إلى رصيف أو حافة نهر جيم ميناء